آيات قرآنية برنامج من اعداد وتقديم سماحه السيد عبد السلام زين العابدين اخراج ماجد عبد الجبار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 وكيف نعي الأحداث والمواقف الصعبة في مسيرتنا إنها ثنائية قد نراها لأول وهلة بسيطة بيد أن التدبر فيها يجعلنا ندرك أننا لم نكن ننظر إليها بدقة وعمق إنها ثنائية العسر واليسر التي طرحتها العديد من الآيات المباركة نقرأ في سورة الشرح أو الانشراح فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى كذلك نقرأ في الآية السابعة من سورة الطلاق لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى هاتان الآيتان المباركتان الآية الأولى تتحدث عن المعية معية اليسر للعسر والآية السابعة من سورة الطلاق تتحدث عن بعدية اليسر للعسر فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى هاتان الآيتان المباركتان في سورة الانشراح تتحدثان عن معية اليسر للعسر أما سورة الطلاق الآية السابعة سيجعل الله بعد عسر يسرى هنا أرجع الكثير من المفسرين المعية إلى البعدية وقالوا أن المعية هنا ليست بالمعية الحقيقية وإنما هي المعية المجازية ما معنى المجازية؟ يعني لشدة مجيء أو لسرعة مجيء اليسر بعد العسر فكأنه اليسر يأتي بعد العسر وهذا يعطي للإنسان الأمل الكبير حتى لا يظن, حتى لا يظن أو يحسب خطأا بأن العسر الذي هو فيه سيطول وسيبقى إلى الأبد هذه النظرة التشاؤمية طبعا قد تؤدي بالإنسان إلى اليأس والقنوط حينما نكون في حالة عسر ومحنة وشدة ومعاناة ونحسب خطأا أن هذه الشدة وهذه المحنة ستطول عشرات السنين او إلى آخر عمرنا طبعا هذا الحسبان الآية المباركة تخاطب أولئك الذين يظنون خطأا او يحسبون بأن العسر سيكون دائما القرآن يقول يعطي هذه القاعدة الرائعة فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسره وسيجعل الله بعد عسر يسره يسرى. ولهذا نرى أن الكثير من المفسرين لعل أغلب بل نستطيع أن نقول جميع المفسرين إلا مفسر معاصر واحد سنتحدث عن لا يرى أن المعية هنا في الآية المباركة في آية سورة الإنشراح أو في آيتي سورة الإنشراح الآية الخامسة والسادسة لا يرى أن هذه المعية هي بمعنى المعية الحقيقية وإنما بمعنى البعدية فقرأ هذه الآية وفسرها تفسيرا مجازيا وليس تفسيرا حقيقيا ليفسر آية الانشراح أو آيتي الانشراح بمعنى آية سورة الطلاق سيجعل الله بعد عسر يسرى ولهذا يقول بعض المفسرين ولما كان اليسر يعتقب العسر من غير تطاول أزمان جعل كأنه معه وفي ذلك تبشير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحصول اليسرى وقال آه بعض آه المفسرين آه فإن مع العسر يسرى يعني مع الشدة سعة يعني بعد الشدة سعة في الدنيا ويقال بعد شدة الدنيا سعة الآخرة ويرى صاحب تفسير التحرير والتنوير ابن عاشور أن كلمة مع هنا هذا طبعا نص تفسير التحرير والتنوير يقول إن كلمة مع هنا مستعملة في غير حقيقة معناها وهو المصاحبة لأن العسر واليسر نقيضان فمقارنتهما معا مستحيلة فتعين أن المعية مستعارة لقرب حصول اليسر عقب حلول العسر أو ظهور موادره بقرينة استحالة المعنى الحقيقي للمعية وبذلك يندفع التعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة الطلاق سيجعل الله بعد عسر يسر وقد أشار إلى المجازية العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان بقوله المعية معية التوالي دون المعية بمعنى التحقق في زمان واحد هكذا ذهب أكثر المفسرين من القدماء والمعاصرين أو جل المفسرين بأن المعية في آيتي سورة الإنشراح ليست بمعنى المعية وإنما هي بمعنى البعدية المعية البعدية لسرعة وقوع أو مجيء اليسر بعد الشدة والمحنة والعسر بينما يرى الشهيد مرتضى المطهري ان المعية في قوله تعالى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى معية حقيقية وليست مجازية بمعنى البعدية وأن هذه الآية تعطي معنى آخر غير ما تعطيه آية سورة الطلاق سيجعل الله بعد عسر يسرى فهناك مفهومان بنظر الشهيد المطهر المفهوم الأول اليسر مع العسر والمفهوم الثاني اليسر بعد العسر سورة الطلاق تطرح المفهوم الثاني سيجعل الله بعد عسر يسر بينما سورة الانشراح تطرح المفهوم الأول اليسر مع العسر ولهذا لا داعي لأن نلجأ إلى المجاز إذا كان بالإمكان أن نفسر الآية فإنه مع العسر يسرى على الحقيقة بل أن التفسير الحقيقي كما يرى الشهيد مطهري أدق وأعمق من التفسير المجازي الذي يرجع المعية إلى البعدية ويرجع آيتي سورة الإنشراح إلى آية سورة الطلاق ولهذا يرى الشهيد المطهري أنه قوله تعالى فإن مع العسر إن مع العسر يسرى فيه مفهوم عميق يحتاج إلى تدبر فإن اليسر كامن في أعماق العسر وأنه لا تناقض في ذلك لأن العسر بالشيء واليسر بشيء آخر أو أن العسر في جانب واليسر في جانب آخر فالذي يصعد الجبل مثلا يحصل في كل خطوة شاقة من خطواته على يسر بتقربه إلى القمة خطوة بعد خطوة والذي يعاني المحن والآلام يحصل على يسر من نوع آخر وهذه الخصوصية ترتبط بجميع الأحياء ولا سيمة الإنسان لأن العسر والمشقة مقدمة للكمالات آه والارتقاءات آه لذا كانت المصائب والمحن والشدائد والمصاعب ضرورية لتكامل البشر وارتقاء الإنسان وإذا لم تكن المحن والآلام والمشقات فإن البشر لا يمكن لهم أن يتكاملوا والقرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في مشقة ونصب وصعوبة وتعب وأصل الكبد وجع الكبد ثم استعير إلى كل شدة ومشقة ومعاناة بالكبد لقد خلقنا الإنسان في كبد وهذه الحقيقة حقيقة الكبد هي التي تجعل الإنسان يتكامل ويتطور هذه المحن هذه الآلام صحيح هي شدة ومحنة من جانب ولكنها ترتقي بالإنسان إلى الكمالات ولهذا يخاطب المتنبي الشاعر الكبير يخاطب نفسه بقوله ذريني أنا ما لا ينال من العلا فصعب العلى في الصعب والسهل بالسهل تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من ابر النحلي ويقرر الشاعر الشابي هذه الحقيقة في قصيدته الشهيرة إرادة الحياة ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر فللأفق يحضن ميت الطيور وللنحل يلثم ميت الزهر كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر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 إن هناك مفهومين في هذه الثنائية ثنائية العسر لليسر أو ثنائية اليسر والعسر فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى هذا مفهوم وهو مفهوم المعية الحقيقية على تفسير الشهيد المطهري وهناك مفهوم البعدية في الآية السابعة من سورة الطلاق سيجعل الله بعد عسر يسرى إذن هناك مفهومان أساسيان وقطعا المفهوم الأول او مفهوم مجيء اليسر بعد العسر يفهمه الجميع سيجعل الله بعد عسر يسرى هذا مفهوم أسهل من مفهوم معية اليسر للعسر لأن هذا المفهوم مفهوم المعية يحتاج إلى عمق ويحتاج إلى تدبر كبير لندرك ان اليسر يأتي صحيح يأتي بعد العسر وكذلك ندرك أن اليسر كامن في أعماق العسر وقد ذكر الشهيد مطهري هذه الفكرة الرائعة التي يختلف مع تقريبا جل المفسرين فيها في تفسير آيتي سورة الإنشراح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب يرى الشهيد المطهري في كتابه العدل الإلهي هذا الكتاب الرائع ابتداء من الصفحة التاسعة والمصر الثمانين بعد المئة آه يقول آه بأن هاتين الآيتين المباركتين في سورة الانشراح تتحدثان عن المعية الحقيقية وليس كما يقول المفسرون المعية المجازية البعدية يقول والقرآن الكريم يبين التلازم بين الشدة والسهولة بقوله فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فالقرآن لا يريد لنا أن نتوهم أن بعد الشدة يسرى فيقول مع الشدة يسر أي أن اليسر في أعماق الشدة ومقارن لها وبقول مولوي الضد مخفي في ضده الحياه. كامنة في الموت والمحنة كما يكمن اكسير الحياة في أعماق الظلمات يرى الشهيد مرتضى المطهري أنه هذه الحقيقة تحتاج إلى تدبر وإلى عمق ولهذا القرآن الكريم بعد أن أعطى هذا المفهوم الكلي معية اليسر للعسر أعطى هذا القانون فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى حينما أعطى هذا القانون وقرر هذه المعية معية اليسر للعسر ماذا قال بعد ذلك تعالى فإذا فرغت فانصب انظر فإذا فرغت فانصب والنصب هو الشدة والمعاناة والتعب كأن القرآن الكريم يريد مننا أن لا نبقى في حالة فراغ لأن الفراغ ليس فيه خير الخير كل الخير يكمن في التعب وفي الشدة وفي المعاناة وفي المواقف الصعبة وفي تسلق الجبال العالية وعدم التهيب من صعود الجبال هنا هذه المعية, المعية التي تقول بأن اليسر كامن في أعماق العسر. يقول الشهيد مطهري فإذا فرغت فانصب أي لما كان اليسر كامنا في أعماق التعب والعذاب والشدة ففي أي وقت تجد نفسك فارغا فألقيها من جديد في خضم المحاولة والشدة والتعب لتعتصر منه اليسر وهذه الخصوصية أي خصوصية كون الشدائد والمشاكل مقدمة للكمال والتقدم مقصورة على المخلوقات الحية ولا سيما الإنسان فالضربات إما أن تعدم الجمادات وإما أن تقلل من قدرتها ولكنها تحرك الموجودات الحية وتمنعها القوة والنشاط إذن الزيادة تكمن في النقص والشدائد والمصائب ضرورية لتكامل الإنسان فلو لم تكن المحن والآلام لن عدم الإنسان وارتم في أحضان الفساد والضياع يقول تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد أي أننا خلقنا الإنسان وسط الآلام والشدائد والمحن والصعوبات والمعاناة والعسر فلا بد أن يتحمل الإنسان المشقات والشدائد ويعاني المصائب والمصاعب حتى يظفر بوجود يليق به. والتضاد والتنازع او النزاع هما صوت التكامل وبهذا الصوت تواصل الموجودات الحية نحو الكمال وهذا القانون يصدق في حق النباتات والحيوانات ولا سيما الإنسان ويأتي الشهيد مطهري بكلمة رائعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما يقارن بين النباتات البرية والنباتات التي تسقى بالماء دائما ويرعاها البستاني دوما يقول أمير المؤمنين عليه السلام ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودا والروائعا الخضرة أرق جلودا والنباتات البرية أقوى وقودا وأبطأ خمودا إذن أمير المؤمنين يقول النباتات البرية حينما تعاني المحنة والحر وشدة حر الصحراء هذه النباتات تكون أقوى وأصلب ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودا والروائع الخضرة أرق جلودا لماذا لأن الروائع الخضرة لا تعيش المحن الجوية ولا تعيش هي مدللة يسقيها البستاني دائما وأبدا أما النباتات البرية فإنها تعاني الحر وقسوة الظروف والأجواء وهذه القسوة وهذه الشدة تعطي للنباتات القوة والتكامل والصلابة ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودا والروائع الخضيرة أرق جلودا والنباتات البرية أقوى وقودا وأبطأ خمودا وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في الإبتلاء بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس كما في الآية المباركة الآية الخامسة والخمسين بعد المئة من سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصادرين انظر إذن الصبر هنا في هذه المحن هذه المحن هذه الابتلاءات تمنح الإنسان الوعي والإرادة والمعرفة والصلابة أي أن البلاء والشدائد مفيدة وذات أثر رائع للذين يقاومون ويقفون صامدين أمامها ولذا فهم يستحقون البشارة بالخير ولنبلونكم بشارك بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فالله قد أعد لتعليمي وتربية روح الإنسان برنامجين برنامج تشريعي وآخر تكويني وتحتل الشدائد هذا التعبير للشهيد مرتضى المطهري في كتابه العدل الإلهي وهذه كلمة مسك الختام يقول وتحتل الشدائد والصعوبات مكانها أو مكان لها في كلا البرنامجين يعني في البرنامج التشريعي هناك شده هناك معاناه في الصيام في الصلاه في الحج في الخمس في الزكاه طبعا هناك معاناه وهناك الام كذلك في الانفاق هناك الام كذلك في قضايا التكوين وقضايا سنن الصراع و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 وآلام ومعاناة الله عز وجل أراد للإنسان أن يتكامل من خلال المحن فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب يعني اجعل نفسك دائما في نصب في تعب فإن الفراغ والبطالة لا خير فيها فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمنا لكم ثنائيات قرآنية